إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه وصبيه وخليله أرسله الله عز وجل بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه مسيراجا منيرا وبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمم وجاهد ديال الحق الجهادي حتى أداه اليقين من ربه أسلمات ربي وتسليماته عليه أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسرى الأمور محدثاتها وكل محتثة منعب وكل منعب ضلال وكل ضلالة لبناء ومحمى بعد وقال الله تبارك وتعالى من يهدي الله وهو الموتد ومن يطلب فلن تجد له وليا مرشد حديثنا عن الهداية والضلالة الله تبارك وتعالى كثيرا يثبتها إلى نفسه تبارك وتعالى ويثبتها لكتابه الكريم ويثبتها لنبيه صلى الله عليه وسلم واحيانا يبكيها عنه لأن الهداية أنواع وعلمنا الله تبارك وتعالى أن نسأل الله عز وجل الهداية في كل رب أرض من سورة الفاتحه اخبرنا تبارك وتعالى في هذه العباره الموجزه وهي جزء من ايه من سورتك بان من هداه الله تبارك وتعالى هو الذي سيهتدي ومن لم يوفقه الله عز وجل لهذه الهدايه فلم تجد له وليا مفسدا اي لم تجد له من يهديه ويوفقه او يدله على طريق الخير الله تبارك وتعالى أخبر عن كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للذي هي احسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ويقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ثم نجده تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وأحياناً يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له ووجدك ضالاً فهدى فمن هنا إخوة الإسلام كان قضية الهدايه هي هدف الإنسان في هذه الحياة الدنيا وكان من التعاليم معذوب اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعاً وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناعاً وهنا نوعان من الهدايه الهدايه النظريه او العلميه والهدايه العمليه اي التطبيقيه اما الهدايه العلميه فاثبتها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسائل الانبياء واما ثمود فهدينا تستحق العمى على الهدى الهدايه هنا بمعنى الارشاد الى الطريق المستقيم وان يعلم الانسان الخير من الشر والحق من الباطل والهدى من الضلال والحسن من السيء وهذه جعلها الله عز وجل راسخة في فقرة الناس إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكنه تبارك وتعالى يتوعد من يختار طريق الضلال كثيرا ما يخير الله تبارك وتعالى الإنسان في, في كتابه الكريم تقول الله تبارك وتعالى أقول الحق من ومن شاء فليؤمن، ومن شاء بيضر ولكنه متوعد الكافرين انا أعتبنا لطالبين نارا أحاط بهم سرسرادتها وإن يستغيث ويغادوا بماء كالمهني يشوي الوجوب بئس الشراب وساء مرتفق وبشر المؤمنين المهتدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ان لهم ضيع اجر من احسن عمله اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون بها من اسابر ومن دهر ويلبسون ثيابا قطرا من سندس ويستغرق متكئين بها على الارائك نعم الثواب وحسن المرتبطات وهناك عندما قال الله تبارك وتعالى إنها هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا حذر الغافلين وبشر الشاكرين انها تدنى لكافرين سلاسل وأغلال وسعيره ان الاغلال يشربون من كاس كان مزاجها كافورا اي يشربون بها عباد الله يفجرونها تفجيرا اي يصدقونها كيف يشاءون ثم بين بعض صفاتهم فقال يكون من ويخافون يوم كان شبه مستطيرا يقول العلماء لما أرجوه هم على أنفسه من دون أن يوجبه عليه مربو تبارك وتعالى فهذا دليل على أنهم أكثر وفاءً لما أرجوه الله تبارك وتعالى لو. فأشار إلى الأدل دلالة على الأعلى وهذا كثير بكتاب الله عز وجل الله تبارك وتعالى حكم على جميع العباد في الضلال إلا من هداه الله تبارك وتعالى وذلك في الحديث القدسي المشهور في صحيح الإمام مسلم يا عبادي اني حظنت إني الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلكم هنا يحكم الله تبارك وتعالى على البشر كما أنه حكم عليه كانه جياع إلا من اطعمه الله تبارك وتعالى وبأنهم كلهم عار إلا من كساه الله تبارك وتعالى فقد حكم الله عز وجل عليهم جميعا بانهم ظالمون الا من هداه الله تبارك وتعالى ولهذا قال الله عز وجل عن الانسان انه كان ظلوما جهولا وقال الله عز وجل والعصر ان الانسان الذي قسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولهذا كان القرار أصلاً في بني آدم وإن تضع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله في يتبعون لك الظنة وإنهم إلا يخبصون السواد الأعظم من الناس يسيرون بغير منهج الله عز وجل ولهذا جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لآدم يوم القيامة أخرج فعف النار ويقول منكم يا ربه فيقال من كل ألف تسع ومائة ومائة سبحانه وتسعون قال صلى الله عليه وسلم فهذا حين يشيب الولدان وهذا حين ينشق عن زر فيعلم العظيم من هنا يخبر الإسلام يجب على المسلم أن يسعى في سبيل الإدار العمر في جاهليتهم عرفوا هذه الحقيقة يقول بن ربيعه أحمد الله فلا ندلهم يهدي الخير ما شاء فعل من هداه سبل خير هدى ناعم البال ومن شاء اضلم ربما يظن انسان بان هذه الابيات قيله في الاسلام ولكنه عندما اسلم فقد طول الشعر وسئل من اشعر الناس فقال المليك الطيب غير ذممن قال هذا القديم غير ذممن قال صاحب المهجن وكان يحمل مهجنه يعلم الناس في المسجد بسورة البقرة والآل عمران وآل عمران فقال صاحب المحجن اذ يقول إن تقرا ربنا خير مفد وبإذن الله ريفي وعجل أحمد الله فلا له بيديه خير من شاء فعل من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البالي ومن شاء أضل إذا هنا يرد الاسلام أن أمر ربما نرى الأمر امرا سهلا يتوضا الانسان ويذهب الى المسجد ويصلي وياتي بالافكار ويتنفذ ويسير بالطلاق في طريق المستقيم يظن ان الامر سهل نعم سهل على من يسره الله تبارك وتعالى عليه ولكنه عسير على من غلبته نفسه وشهوته وهواه وكثير من الناس يغلبهم الشيطان في, في عقيدتهم فيدخون الخالق وينجحون للمخلوق آخرون يغلبهم الشيطان في عبادته ويتركون طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وينجحون الى البدع والضرافات وآخرون يرون طريق الخير وسبل الطاعه ويدعونها ويذهبون الى سبل المعصيه وهذا للنسب ما عليه عامه متبعنا نسال الله العافيه ان هذا العدل الذي يرتاذ المساجد ليس بالعدد الهيئ ولكن اضعاف اضعافه ممن يرتاذون الانجيل ويرسنهم من يشاهدون العورات في اجهزه الاتصالات وفي اجهزه الحاسوب وفي التقنيه الحديثه وفي الشاشات وممن يقضون ليلهم في الحدائق العامه يسمعون حتى الساعات الاولى من الصباح وممن اخذوا ينشرون عوراتهم وفضائحهم هذا حدث في هذه المدينة في مدينة المدرمان والأبرق ما يتبكك به من يدعون العلم كل يوم يكون جديده جديدة والأمس طارعاً والصبع عن طول رجل بينهم وبين قبل شبر أو أقل وإذا به يخرج على الناس بكلام يشيب له بإنذان شهادة المرء العاقله تعدد شهادة أربع عاليه والله عز وجل يقول فان لم تجدوا رجلين ورجل ومراهتان من ترضون من, من, من الشهداء هذا كلام الله عز وجل وهذا يأتي ويقول بان شهاده المراه العاقله بشهاده اربع رجال الا اذا كانت من جنسه اخوه الاسلام ذكر عقلاؤنا وكبارنا يصادمون كتاب الله تبارك وتعالى فالعذر كذير بمثلة الشباب الذين يتركون دين الله تبارك وتعالى ويذهبون إلى الطرقات ويتسفعون الشوائع ويفعلون المنكرات يقول الإسلام يقول من حفظة دين الله تبارك وتعالى الهداية هدايتان كما تكرنا الهداية الأولى هداية البيان قام بها الرسل ومن بعده مبعاد اطصقت الجرائد علقت اللابتان تحدثت القنوات والإذاعات مقيمة المحاضرات الآباء والأمهات يعلمون الأبناء المدارس تعلم الطلاب كل هذه المجهودات تقوم بغل هداية واحدة وهي تعليم الناس دين الله تبارك وتعالى وأما الهداية الأخرى وهي أن يوفق الإنسان لسلوك هذا الصراط المستقيم فهذا يقوم الإسلام ما لا يملكه أحد من الناس ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء نعم إنك تملك هداية البيان ولكنك لا تملك هداية التوفيق إنك بينت لعمرك أبي طالب حتى قال والله لم يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دبينا فالضع بأمرك ما عليك بطارة فلقد صدقت وكنت ثم أمين ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان بريه دين لو للملامة روح دار مسبد لوجدتني سبحا بذاك ربين بعد هذه الكلمات يقول عند موته على مدة عبد المطلق وقناعته تاهرية ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان بريه دينا. من هنا يبغض الاسلام هداه الله عز وجل وبين له النبي صلى الله عليه وسلم طريق الحق ولكنه حرم التوفيق بمشيئه الله عز وجل وقدره انك لا تهدي من أحبه. ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين من يهدي الله فهو المهتدي ومن يطلب فلن تجد له وليا مرشدا نسال الله عز وجل ان يهدينا الى طلب وقد تكرر هذا كثيرا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مصعب بن عمير يعلق الناس في بساتين بن عبد في بمدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبل الهجره فوقف عليه وسيد بن هغير وقد ارسله سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع وامرهم باعتزال المكان وهددهم بحربته فقال له مصعب هلا جلست فاستمعت فان وجدت خيرا امنت الله وان وجدت غير ذلك فقيناه ما ذكرت فقال لقد انصفت فجلس واستمع قالوا ووالله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم فحلل وجهه فاسلم ورجع الى صاحبه سعد بن معاذ وقال سعد اقسم لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به ان يناديته على وجه الإنسان قام سعيد متغضبا وأخذ منه الحقه وذهب وتقرب تهديد وأعيد له نفس لذا العاقل فجلس واستمع قالوا والله لو عرفنا الاسلام بوجهه قبل ان وكذلك كذلك هذيك في سنن البيهقي وفي سنن ابن حطوب ابن حطوب وتفاصيله في البيهقي أن زوجها والد أنس بن مالك رضي الله عنه فر من الإسلام فهلك في الشام فجاء أبو قدحة الأنصال يطلبها وكانت فقال له إن مثلك لا يرد ولكنك رجل كافر وإن الإسلام قد فرط بيني وبينك انظر إلى قوة العقيدة ولا تلتبت إلى هؤلاء الذين يميعون دين الله تبارك وتعالى الذين يفتون بجواز الزواج للمسلمه من غير المسلم هذا هو الكفر بعينه هذه الصحابيع تعلم اصول هذا الدين قالت له ولكنك رجل كافر وأنا امراه مسلمه فقال لها فهدك بالبيضاء والصفراء يغريها بالذهب والفطره سبحان الله فاعظم هذا الاغراء في زماننا ولو عرض لرجال اجداء لا رموا بهذا الدين حتى ظهورهم او تحت اقدامهم ومضوا في سبيل الذهب والفضه ولكنها كانت ثابته الجنان رابطت الجس فقالت له والله لا اريد منك صفراء ولا بيضاء وانما اريد منك الاسلام فإن اسلمنا قضيتك زوجا وكان هذا مهري لا اريد غيره قال فمن لي بهذا قال لك بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم ابو طلحه وغره الاسلام في وجهي انظروا الى هذه الهدايه يظهر امورها على الوجوه لقد جاءكم ابو طلحه وغره الاسلام في وجهي فجاء وجلس وتشاهد شهادة الحرب ودخل في صفوف المسلمين فقال رواه الحديث والله ما علمنا مهرا كان اغلى من هذا المهر ربما ظن بعض الجاهلين بانه مهر رخيص ان يقول الانسان لا اله الا الله محمد رسول الله وان يتزوج امراه حسناء دون ان يدفع شيئا من المال ظن انه شيء رخيص لان عقولهم رخيص. لا تفهم قيمة هذا الدين ولأما قلوبهم ما علمت مكانة هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل بها الإنسان هذا الدين يخرج بها الإنسان من الدنيا فتكون مفتاحه إلى السعادة الأبدية يحرمها آقارون فتكون سببا لشقائهم ولبدودهم بالنار قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم آهلين يوم القيامة إن هنا يخرج الاسلام كانت هذه الهدايه نور في قلب الانسان وكانت بيانا لطريق الحق والخير في سبيل دينه ودنياه الرجل المهتدي يتخذ القرار الصحيح لانه يستعين بالله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى بكره وعشيه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم هنا أرض الهداية وهناك أرض النعيم لا بد الإسلام من التمسك بدين الله عز وجل ومن السير على طريق هذا الدين وربما تساءل متسائل فقال كيف لي في طريق الهداية الملماء أبيروا الطريق ورسموه لك خطوة خطوة ومنزلة منزلة تبدأ شرادا تمر في قلب العبد وهو بقمة وعده عن الدين ولكنها شرارة الحق تضيء له الطريق وتناديه أن يتخلى عن كل أهواء هذا الضلال والباطل وأن يتجه نحو الحق فتكون هذه هي إلية الموت البسيرة الذي يضيء بصيرة الإنسان لا بصره ثم يذهب لهذا في الطريق فيذهب كعباده. في او يتخلى عن معصيه او يستغفر من دم او ينظر في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى او يجالس مجموعه من اهل الخير او يقرا ايات من كتاب الله عز وجل او يصلي لله عز وجل ركعات او يستغفر ويتوب واذا به يتقرب الى الله عز وجل والله عز وجل يقول اذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا واذا تقرب مني ذراعا ذات بهذه الاعمال الصالحه تقربت منه باعا واذا جاءني يمشي اتيته هروله فتجده قد سلك بهذا الطريق وسار عليه فعليك اخا الاسلام ان تبدا فان الحسنه تنادي بمخدها واياك وطريق المعاصي فان المعصيه تنادي بمخدها يقع الانسان في معصيه ان لم كي لم ويرجع الى الله تبارك وتعالى ارتكب ثالثا ورابعا حتى يظلم قلبه كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا بالدنيا الدنيا حجبت قلوبهم عن هدايه الله تبارك وتعالى واذا بهم يحجبون عن رؤيه تبارك وتعالى يوم القيامه بل على ما كانوا يومئذ من جنس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 وأن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى أن يهديه إلى الطريق المستقيم وطالما تررنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفتتح به صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل كائل وإسرافين هؤلاء هم ملائكة الحياة يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لهؤلاء العظام من الملائكة جبريل أمين الوحي وفيه حياه الدرو The abdana, Israel, a mianu zarazem, a mianu zarazem, a mianu وفيهم يختلفون لذنّي لمختلف فيه من الحق بي تهدي إنك تهدينا تشاورنا صراطي المستقيم أصلح الله تعالى وتعالى أيهدينا إلى صراطي المستقيم وأن يهدينا سبب الغواية والضلال صومتنا فينا في فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا في الاله و سيدنا محمد وليها مولا اللهم اجعلنا عن